بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب من الله العزيز العليم وافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب دقا للطول لا وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسوله أخذوهم ودادنوا بالباقي ليُدحضوا به الحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يَبِحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْلَوْفُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتَهُ عِلْمًا فَغُفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقَضَيْنِ مَعَ الْجَحِيمِ